أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة من برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم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 قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خوفا قالوا لا تخف اننا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت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 hu hamidun maji